مسألة قول الله عزوجل بن الذكية صلى الله على نبينا وعلى دينه وسلم سلام عليه وليته سلام عليه وعيده يوم موت يوم سلام يوم ويوم يوم هل يجوز قال لا من الناس سلام عليك يا و يوم موت ويوم يوم مبعث أما من الله عز وجل إذا قال الله عز وجل سلام يعني الأهتان الآيتان فيه أمر الأول أن يحيى الله عز وجل هو الذي قال السلام عليه يوم وجده يوم عميه يوم وال وإذا كانت إذا قالها الله عز وجل فهي واجبة إن الله والسلام. ومنه السلام وإليه السلام فقد وقعت أن الله سلامه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حية وأما عيسى بن مريم حينما قال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم يوم الحية هذا انما لما إيه قالها إيه لأنه نبي فقالها خبرا عن الله عز وجل صادقون لا شك في أمورهم كلها ولا شك في في خبرهم اخبارهم عن الله عز وجل وقالها متى قالها حين, حين لا يملك كلاما يعني قالها وهو في المهبل حين كان لا يملك كلاما إنما كل تكلم ب الله تفصيلي يعني ليس الكلمة الكلمة منه إلا الله عز هو الذي ألقاها على لسانه لأنه الذي في المهد لا يتكلم إلا بما أليم الله عز وجل فيه. فهنا وقعت أيضا طب هل يقولها أحد لأحد آخر أما إيه يوم إيه أما, أما من البشر فنحن نسلم بعضنا على بعض هذه تحية أبينا آدم قال الله عز وجل لأبينا اذهب إلى نفر, نفر الملائكة وسلم عليهم أو فقل لهم السلام عليكم فلما قال لهم السلام عليكم قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فكونوا حجين يا مولد لا شك تحية المولود الذي ولد على السفرة لا بأس فيها وتحيته يوم يموت فألا أنه, إنه يموت على السنة وكذا ويبعث عليها فهذه أيضا لا بأس فيها ولا أرى فيها بغضادة وإنما هو دعاء صالح طيب بالسلامة في الموت السلامة في المبعث وكان سفيان المعينة رحمه الله يقول هذه ثلاثة أيام وأي ثلاثة أيام أهم ثلاثة أيام في حياة الإنسان فمن سلم يوم مولده إيه وسلم إيه يوم موته وسلم يوم يبعث عليه السلامة قد تقول أنه عيسى سلم يوم المولد يعني من من كيد إبليس طيب يحيا ما ورد أنه سلم من رسول فريقان بكر أنه ما من موجود إلا قوذي لإرتيار عنه إبليس في خسرته إلا ما كان من عيسى وأمه لقول برأة عمران اني نظرت لك ما في بطني محران فتقبل مني انك أنت السميع العليم ومن يعيدها ذكرى وذريتها من الشيطان الرجيم فلا باس بهذا على سبيل السأل إيه في المرأة أن يموت الإنسان على السنه وأن يبعث عليها هو الله المستعان